بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر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 ان ربك لبالمرصاد فام الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وانما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا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 114. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يوثق وثاقه أحد 115. يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي.